بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذوى فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك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 فَوَرَبِّ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَأْمُثُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ كَرُونَ فَرَأَهُ إلَى أَهْلِهِ فَدَعَ أَبِيعْدِلٍ سَمِينٍ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 قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مدرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين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 فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون فما من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون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 كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مدنون أتواصوا به بل هم قوم طاهون فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يصعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون